بسم الله الرحمن الرحيم انفلا امر تلك ايات كتاب الحكيم اكان للناس عجبا ان اوحينا الى رجل منهم ان انذر الناس وبشر الذين امنوا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 يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أَفَلَا تذكرون إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا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 يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم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 نَجَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا أَلَمْ نَأْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هذا أَوْ بَدَلٍ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 قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه سبحانه وتعالى عما يشكون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 فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين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 والذي يسيرواكم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين به بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف جاءتها ريح عاصف وجاءهم جاءهم الموج من كل مكان وظنوا انهم احيط بهم دعوا الله دعوا الله مخلصين له الدين لان اجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فَلَمَّا أَنْ جَاءَهُمْ إِذَاهُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ يَا أَيُّهَا النَّاسُ يَا أيها النَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون إنما مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فاختلَطَ بِهِ نباتُ الْأرضِ مِمَّا يأكلُ النَّاسُ والأَنعامَ حَتَّى إِذا أَخَذَتِ الْأرضُ زخرفَهَا وَالزَّيَّنَتْ وَالزَّيَّنَتْ وَظَنَّ أَهلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا أَتَاهَا أَمْرُنا وَظَنَّ أَهلُهَا أن وأنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك انفصلوا الآيات لقوم يتفكرون والله يدعو إلى دار السلام والله يدعو الى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم للذين احسنوا الحسنى وزياده ولا يرهط وجوههم قتر ولا ذله اولائك اصحاب الجنه هم فيها خالدون والذين كسبوا السيئات جزاء سيئه بمثلها وتظاهرهم ذله ما لهم من الله من عاصم ما لهم من الله من عاصم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 فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِن كُنتُم مِّن عَبادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ هُنَالِكَ تَبْلُو كُلُّ نَفْسٍ مَّا أَسْلَفَتْ هُنَالِكَ تَبْلُو كُلُّ نَفْسٍ ما أَسْلَفَتْ وَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ وَرُدُّوا إِلَى الله وَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ قُلْ مَنْ يُبْزِقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ أَمَّنْ أم يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالأَبْصَارَ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ كذلك حقت كلمة ربك على الذين نفسقوا أنهم لا يؤمنون قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل لله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنتم فكون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 أنتم صادقين، بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه، ولما يأتيهم تأويل، كذلك كذب الذين من قبرهم، فانظر كيف كان عاقبة الظالمين، ومنهم من يؤمن به، ومنهم من لا يؤمن به. وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ وَإِن كَذَبُوا كَفَقُلِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَن تُبْرِئُوا لَمْ مَا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِئٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون ومنهم من ينظر إليك ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمية ولو كانوا لا يبصرون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 ك بعد الذي نعدهم أو נתوفياك فإلينا مرجعهم فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون ولكل أمة رسول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 لكل أمة أجل لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرو ساعته ولا يستقدمون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 يستعجلون ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون ويستبئون كأحقنه قل إيه وربي قل إيه وربّي إنه لحق وما أنت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 خوف عليهم ولاهم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرا في الحياة الدنيا وفي الآخرة لهم في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبدل لكلمات الله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 وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ وَأَغْرَقُنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ ثُنَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُمْ بِالْبَيْنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا بِهِ مِنْ قَبْلِ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 فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالَ لَهُمْ مُوسَى أَلْقُوا مَا أَمْتُمُ الْقُونُ فَلَمَّا أَلْقَوْا قَالَ مُوسَى مَا جَئْتُم بِهِ السِّحْرُ إِنَّ اللَّهَ سَيُدْبَرُ إِنَّ اللَّهَ لَا يُصْلِحْ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ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 ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعا في سبيل الذين لا يعلمون وجاوزنا ببني وجاوزنا ببني اسرائيل البحر فادفعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوانا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 اصبر حتى يحكم الله واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين